أعوه الله إلى الشيطان العديم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم من انتفج وما عنده وعن عباياك الصباح يا جنون في أحسن سن من عمل صالحا من ذكر أنه غلثا وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيب فلا نحي أنه حياة طيبة فلنحي أنه حياة طهيرة ولنجد أن نولو een Dank رَبَّنَا أَيْنَمَا أَوْحَيْتَ Kijk eens De kans om Aaaaaah! Oh. on the awesome. Whoa! All uh right. -huh. What's wrong? Yeah, I'm الى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قالوا الملوك يا دخل قرية نفسدوها سنجد نعاناتك به القضى أن تقوم من مقام